ما أحلى تلك الجلسات يجلس الصالحون مع بعضهم البعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يجلسون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين تذكرون لما كنا في الدنيا خائفين تذكرون لما كنا نحج ونصوم ونصلي ونقوم الليل ونبكي من خشية الله الآن رحمنا الله جل وعلا أي طعام تشتهيه إذا رأيت طيرا وهناك طيور تطير في الجنة اشتهيت طيرا يطير في الجنة تشتهي لحمه، ينزل لك مباشرة يطبخ لك ويشوى كما تشتهيه ثم يقرب إليك من قبل غلمان مخلدون خدم يقربون إليك الطعام وفاكهة مما يتخيرون اختر أي فاكهة تنزل إليك من الشجرة مباشرة أنت ما تصعد هي تنزل إليك وأنت على الأريكة جالس وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يأتي الرجل إلى قصره فيرى زوجاته ينتظرنه من الحور العين تعرف الحورية لو طلعت إلى الأرض تسوي توضيء ما بين السماء والأرض خمارها قطعة القماش على رأسها خير من الدنيا وما فيها تلبس الحرية سبعين حل سبعين ثوب تلبسه كل ثوب أجمل من الثاني يرى مخ سوقها عظم ساقها يرى من وراء اللحم ومن وراء الحلل ترى مخ أي عظم ساقها يا الله ما أنعمها ما أجملها يعانقها المؤمن في الجنة أربعين عاما لا يتركها من جمالها ومن الحب الذي بينه وبينها وهو يعامقها إذ يبرق نور ينظر يقول ما هذا النور أهو ملك أهو ملك من الملائكة فتنظر إليه فإذا هي حرية أجمل من الأولى أجمل من الأولى بكثير تقول أنا من المزيد فيذهب إليها فيأتي نور يظنه رب العزة جل وعلا من عظم هذا النور فيقول ما هذا فإذا هي زوجته في الدنيا أجمل من الحور العين كلهن هي سيدة على الحور العين يتمتع بقصره يتمتع بخيامه يمشي تحت ظلال الأشجار سمعت بظل شجرة في الجنة أولا للجنة كل أشجارها ذهب غصونها ذهب تخيلت في الجنة شجرة تحتها